من يعيش يكبر ومن يكبر يموت والمنايا لا تبالي من اتات كم وكم قد دارت من قبلنا من قرون وقرون قد مضى من يعيش يكبر ومن يكبر يموت من يكبر يموت أيها المغرور ما هذا الصبا لو نهيت النفس عنه لن تهات الموت جهلا والبلا وسلت نفسك عنه ونسات أيها المغرور ما هذا الصبا لهيت النفس عنه نسيت المنبت مجدلا والبلا وسلت نفسوك عنه نحن في دار بلاء وانا وشقاء وعناء وعنات منزل ما من زيد ما به، سالما إلا قليلا ان نحن في دار بلا إن وألا، وأشقاء وأعناق وأعناق. ما المرء به. بينما الإنسان في الدنيا له حركات مقلقات إذ خفت ابت الدنيا على سكانها في البلا والنقص إلا ما أبى. حركات مغلقات إذ خفات ابت الدنيا على سكانها في البلا والنقص إلا ما أبا إنما الدنيا متاع بلغة كيف ما زجيت في الدنيا زجا رحم الله أغرأ أغصى فمن نفسه إذ قال خيرا أو سكت إنما الدنيا متاع بلغة, بلغة كيف ما زجيت في الدنيا زجاة رحم الله أغرأ أغصى نفسه قال خيرا أو سكت